بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق, <تصفيق> والطارق وما أدراك ما الطارق للمساقبون تلا ديب نوق على رجيل الفرد فاليوم يقر من on me يَوْمَ تُبْنَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا مَاصِفٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّرِ صدق إنهم لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا